أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل أن يأتي يوم من قبل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 فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بعمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وآتاكم من كل ما سألتم وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصونها وَإِن تَعُدُ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ إِنَّ الْإِنسَانَ كَفَّ <تصفيق> قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زور موقعنا على دبلي, دبلي, دبلي وخير <تصفيق> <تصفيق>